وَاتَّبَعَ الرَّسُولَ فَكْتُبَنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كفروا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْطَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ النصرين وامن الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم.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 فقُلْ تَعَلَ نَدع بنَاأَنا وَأَبنَاأَكُمْ وَونِسَأَنا وَنِصَّ كُم وَأَفُسَنَا وَأَنفُسَنَ وَأَنفُسَكُثَُّ نَبَتَهِ الفَنَج عَ نَةَ الله علىكَذِبِين إِ هذا لَ وَقَصصُ الْحف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 هَجُّنَا فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالضَّالَّةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ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 وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَعَلْنَا نَهَارَهُمْ وَكْفَرُوا آخِرَهُ وَكْفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى الله أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يشاء